وكل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد طبط المطابة ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا مرحبا بكم في مسجد الشباب مسجد الفرقان ولماذا الشباب؟ لأن الشباب هم وقود هذه الأمة لأن هذا الدين بني على الشباب لأن الشباب أفضل مرحلة يتمتع بها العبد في حياته الصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة عن عمره ثم خص مرحلة الشباب بالسؤال وعن شبابه فيما أبلاه يا أيها الشباب استجيبوا لربكم والاستجابة لله هي الاستسلام لأمر الله عز وجل ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم موقوفون بين يدي الله عز وجل وإن لم تستثمروا هذه المرحلة من العمر وضاعت منكم يكون الندم فكم يتمنى العبد أن يعود مرة أخرى إلى ما كان عليه في الشباب ليتقرب إلى الله عز وجل والاستجابة لأمر الله سبب لسعادة العبد في الدنيا والآخرة إن أردت السعادة في الدنيا فاستجب يا عبد الله لأمر الله عز وجل وإن أردت السعادة في القبر فاستجب لأمر الله عز وجل وإن أردت السعادة بين يدي المولى جل وعلى يوم القيامة فاستجب لأمر الله عز وجل هذه الليلة خاصة بالشباب وفيها من الفقرات ما يجب أن ينتبه له الجميع فأنا أرجو وأهيب بالشباب إنه ينتبه لكل فقرة من هذه الفقرات ونحن هنا لنخدم هذا الشباب لنكون عونا له على الوصول إلى طريق الاستقامة على أمر الله عز وجل فقد حضر أفاضل المشايخ وأفاضل أهل العلم في هذه البلاد لكم أنتم فأرجو أن تغتنموا هذه الليلة واعلموا أنه يقينا وأكاد أقسم على ذلك أن الملائكة تحيط بنا الآن فوق رأس كل واحد فيكم ملائكة الرب جل وعلا الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكة تحفك بالآن من كل مكان وأنتم تذكرون الآن في الملأ الأعلى عند رب العزة تبارك وتعالى واستحضار هذا المعنى يجعلك تستحضر معنى زيادة الإيمان فالإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وأي طاعة أفضل من أن تكون في بيت من بيوت الله يعكف خلبك وبدنك على طاعة الله عز وجل فانتبهوا يا شباب وانتبهوا للكلمات التي تلقى واعلموا أنكم في بيت من بيوت الله وهو خير بقاع الأرض أفضل من أي مكان آخر على وجه الأرض هو بيت الله عز وجل فاغتنموا الفرصة واستجيبوا لربكم وهذه اللقاءات هي مجموعة سلسلة لقاءات نبتغي فيها إصلاح ما أفسده الضهر وما أفسده الشيطان وما أنتم أعلموا به مني بأنفسكم وما تفعلون فنحن نرجو أن نصحح البصار أن نعود إلى الطريق القويم إلى طريق الله عز وجل إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنتم الشباب وقود الأمة أنتم بالشباب وقود الأمة فنحن ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدودا خالدونة وسترنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا هذه الأمة كانت أعلى الأمم وكانت أكثر الأمم تقدما بشباب من أمثالكم ولما تأخر الشباب وتراجع الشباب واتجهوا إلى معصية الله عز وجل وإلى البعد عن دين الله عز وجل كان الحال ما وصلنا إليه من تكالب من الأرض علينا فأصبحنا لقمة سائغة لأعداء الدين وأعداء الإسلام نحتاج أن نعود أن نراجع وأن نقتفي أسر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ونحن في هذه الليلة المباركة يشرفنا شيخنا الشيخ محمد لبيب يقول لنا كلمة نتطعث منها وعسى الله عز وجل أن ينفعكم بها فليتقدم وأيادا مسددا مشكورا